ولا تجهروا لهم بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يظنون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذي اَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ولو أنهم صبوا حتى تخرج إليهم لا كان خيرا لهم والله رفون الرحيم يا بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْبًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ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 قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نساء ولا نساء قَيْرًا مِنْهُمْ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره جموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس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 أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إن ملمومن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يوتابوا وجهدوا بأموالهم وأم أنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. ولا تعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يوم عليك أنس له قل لا تمنوا علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم لليمان إن كنتم صادقين إن إن الله يعلم غيب السماوات ولغ والله بصير بما تعملون